وَالشَّلْسِ وَبُحَانًا وَالطَمْعِ ذا تَنَاهًا وَالنَّهَرِ ذا تَنَّاهًا وَالْمَيْرِ ذا يَبْشَاهًا دبت ثمود بطولها، إذ يبعث أشقاءها، فقال لهم رسول الله: لقد الله مسرقين، فكذبوا.